مَن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء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 لشرح مختصري كتاب رياض الصالحين من زانيب ريزق والشويس إمام ورحمة رحمة إخوة إخوة لم مستاء باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة ام دريجا الدرجه ما مسار احمد اخوي يغوري لبيت بيت بريزا بس او ما كلام بابا ده فرمي ام بابا بس او دكات انسان رادي إنسان انسان بير بكاته لغوري دروس كراوكان اخوي غوري بهلوان باب التفكر في عظيم مخلوقات الله بيركدنوه تفكر لا جوريد ورسكلا قالي إخوائي وتعالى وفناء الدنيا وباس أول بدكات بيربكيت وللنمان وتيشون الدنيا كدنيا ناميلد وأهوال الآخرة وبيكرنوا لأن رحدي كان يروج دواي كساننا رحدي لا بيشمانوايا كأيما بالرويد رؤي وسائر أمورهما سندهاش جدريها كلا مخلوقات إخوائى تعالى دل أكيسيرجي لبير كرنود تفكر لامور اخره ودركويه وتقصير النفس وتهذيبها نفسي خوت رابينيت نفسي خوت باكي تو، وحملها على الاستقامة هاي نفسي خوت لسر بردام لاثر عين اسلام بيرك النود لقوري دوسرا خاني اخوه بيرك لنمان دنياو نا راح أواد ببير دينتهوا كإنسان خوي رابين إلى نفسي خوي فاق بقت كان خوي فردة لجنائي خراب أو برا فردة بو أو رابيت أحسن ببلاد وبردا ملص الإسلام يستقام كردن إنسان كبير كردوه لدواروج خوي دونا بلاء كم بيت آخرد بلاء خو شيء تاولدي النفس الرادين اتواني رايبينيت لسر استقامه استقامه وتبر دوامو لسر الاسلام لسر عبادة برزان تفكر اويا انسان فكري خوي بير كرنوي خوي بكاتاكار کی دار ناجیح و سرکه توبید، فش اوید دستی بیاب که توبیتی دنای و بیریم کلام. بابیر کرد ناو تفکر تیدا دعیب نتیجه ی آخری خراب بیه باشه باید انجام بدی. برام کار کردیم بود واروژد همهی قازانچا حتی بیریم که دو قازانچا بیر کرد ناو لا قیمت خود قازانچا، چونی انسان رادی نیل سر شگر کردن وای در الرجل <سؤال> ده جزاقية ده إنتو أخوات ولا ديسنينت ما بيركذنوا إنسان والدي توشوا خير ده بيا كإنسان بيرينكذن دوا مستو سرخوجبو سركشوا بأعجابو ملي نبا شهوات تأرز وبازكان بيرينكذن يا الله عليه حفة الجنة بالمكان النار بالشهوات بهش دود لا انسان لازم يزبر دوم لخوشه دا، يو كل ما لي شهوات دا، تحله بركة كبير، بركة كبيرة كبير بكتوه، فكري خوي بكتكار، بوإشي دوار وجه خوي أجت أنا وقد امر الله تعالى به، وأخوائي جورمه ربانيش فرماني في كدوي، وهاي داوين القرآن في روزقي ككسان بين فكر ما نهب وبير وكينوى، تعقلون؟ افلا تذكرون؟ افلا تتفكرون؟ لكن هَائِتِ وَيَخْفَى فَالْمِيَّ بُبِيرْنَا كَنَوَى بُوَتِنَا كَنْ بُوَيَدْنَا كَنَوَى زور الخواي تعالى فالماني كل القرآن بما هن مددات كيم كسان يبير كينو فكر ما هباد بقوه كهابج اللي مطالب داوا كالبرزكان بج اللي بمرتبة أقوى ببير كده ام أم عقلة؟ خواي انسان دورب. إنسان داوا جاي دكاترة ولا جال ولا كان يدير بقوه إنسان سودي دوال رج تبارك سورة ملذ خواي جورا ما هو قفي قيام الدين كشامان دوال رجمان أفرمك هذه بباورا بروج هنم ابن كتوري إخواني لسينن سزار ده قلناه اللي برد قا كان الجهنم ملايكان ألم ينسان كرنت همو هات قالوا بلا قد جاءنا ولكن نكذبنا كذبنا بره في قمر ابو هات براس بدرو منظر الايمان انت اخوان لا اخر اعترافكم ضالين لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد والله اجر ايمان بي بما بيستاهل بيسني راسي اجر عقل ما بكداك عقل ما بويا اما جهنمينا ابي بس اللي بربي عقلي كمان ففكر ما لدورشكم ما دوا دوك غمران نكوتين دو. هرب على الزبازي روشتين بويا بويا جهنمي بير ما نكذب أنت فكرك النوزور مه مبرايا بيرك النوى لجوري أمكون كائناتك أخو خلقك ذو جوري أتش يا برزانة أو غابات الزبلاحنة أو محيط جورانا أو هم حشرات يجان لورانا هاي برزاز قرة هاي دبي هاي زياتر هاي كمدر هاي الناخي زوجة ده طبقه هم آسمان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 رزاي إخواني بين صحابي جاية وتخذ هاي صحابة أبو درداء <متحدث> ده فلما زوربي عبادة كاني أبو درداء بيركنه وبولا مخلوقات <متحدث> إخوة شو ندبي بيدي أكرد واعظمت إخوة أمش عبادة فكره وشة ميج أم عبادة ديد كإنسان بيروح توه زوربي عبادة كاني أمجوا كألي زوربي وله كاد عنشنا كاد ده عنش زوربي كذا كاني بيدن بيري أكرد ولا خلقنا خواج قومي هربان لأن بونو أم دنيا هاتا بون شون خواج لم لم قدرته أبيشند قومي أبيشند في الله عليه وسلم فرميت تفكروا في مخلوقات الله لا والله جاري كبير كانت إلا مخلوقات جزوز بس ولا حشرات يعني لا حشرات كان ميروليك ميشوليك خدادة زانية أما ذي عجائب تدراخات أما نشيبات سدراخات يعني لبشتاوت بقى كبير وايه بقى كبير ين ميشوليك كفحص إذا كانوا تند الجهازي بي وتشند الدفاع كلي بي وتشند الجهاز المانع بي وديدي واي لكاء لبشتاوت بقى يكوي جدا لأن أأو شيء بسقوليها كبوت تحليل ذا كبوت وازانی لنا و سکی او مشروب مسکولی تارگه گوریتی اشتهرشده او نگوریتی. اما لشکر چون تو اندرا خواهی گوری مهربان. انجام ورشکی گورتر، ورشکی گورتر. دی دی دی. اشتیوا قبیلی لپیستکی و لمویجانی و لخوانگی و لترایی ل اسکی لموی دی دی. یعنی هر باز نکرده. یعنی لسریج میشه لیکشان دهم مجلدان و سناوا ابو ابو ابو ابو ابو ابو معنا کیتی. زلامی لگن زیو خریکی بس خریکی آوسته. یعنی تمری که صرف کرد. لا قالوا ميشوليا كتندع إعزازه كده لبينيت أيه قال المخلوقات خالِي إخواني عملي لبقي دوا سبحانه وتعالى كنول إنسان دقينة بروزانيري عظيم على مش هذا سندها كانت تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان مردن ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان لقد نزلنا الى القران القرآن الى محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم الى محمد صلى الله عليه وسلم الى محمد صلى الله عليه وسلم الى محمد بيانك ذا ولا شرع ذا، بيرة كيت أواني لدنيا ذا شارك كاربن، نفعا بخلق ببيت، إيمان داره موحيد بن، ماله كيدر، عالمك كيدر، جهانك كيدر، شعورين عندكات بيود لجيهان الآخرات، أجر شارك كاربن، أولى بلا برزكان بل عند مليك المقتدر، لا يخو يجري مهربان، لا برزكان خو يتعاد داخل بهشت عندكات، دا بجوري إيمان وعمليا. لبليك ببلدوته بلسيتا بلا برزغاني فريدوس في خواشيرين بلي 18 واش يخراب الدنيايا تجي خداته على وصابيه وتجي بيغمراني وصابيه تجي اولا جيجي اسفل كان قلا كان الزوي اللي جهنم ان هذا إني أمل في الشيوتي، في إنسان بير كده الدنيا بي. كتاعي دي وجزاية في الشيوة يعتبر هولد عاقل من خور هالدنيا أوى لشتم ساق حال باش نبيه من محاسبه خاله بشنوياه شاوره شيء كم صدته لوازم؟ أكيد إيش؟ أكيد بدمو وداني اخطبشوامم بو على لك ن انسان يعقل كوتدر ايشجاد لانه او كارونات اكيد بيشوا نغري دو شيطان إنسان كدوة بس اي نفس تو من حرام كان دا لا شمله لذته اسراحتها به شاول دم اللزاتة باليوم وتندا مكان مفرج وتجو أي باشتهو بيركروا دواي أوها ملزاتة سزايا كلي بيشتوا تحمل أوز سزايا كيد تاخد تحمل أو أجراء كيد هو كأجراء الشخص تنو جار لأجل الدنيا بهيستربيت لا سوريا وبترش لا بس صقلة جيي هموي بير بير وشي وايتي أي نفس تحمل كم كسر الدنيا تهزل حزل لزت الدنيا كبرى ورا كم وجوانا بس دعيته وابنك له دعير توي أقل بكين زق <تصفيق> السلطانن هيك كسر قامدان يجرش من الزنا كتبون دعير زق بيزق السلطان بدعاء جيل عليه بره والله نيكه تندح رام دخويت لزت كتبون نفر البرتال بس دينا حمل لا شيء تلوق بك وتجد مارين هواره الرافي كام لازت خوشيس البرتال أبد أخذ زلا قرد أبد الزهريمات وذناكيد أريناه من منه بدوه أأم خوشيس أم خوشي أعزار البيت شيء تحملكاد شيء عقلي وآكاد كاستحملناك أي باشتو أزاني الدنيا لو عدي خويا جورو مهرمان لا دواي حرام كام قل لي بشتويا قل لي لم أقربه هالسنة كتوريترسي كأقرب الدنيا يا أنا أقرب خويا جورو لا أقرب جهنم جا خوش يا ويزان، بيرك النوى لملوكات إخوان، بيرك النوى الدنيا، بيرك النوى لعقوب قيامة، أما عبادتي بياو شا كان بو، بياو شا كان بيرك النوى بو مشتنه بو، بيرك بو شهود بازين بو، ده الساعات فلان بكم، لفلان زي آهها سركوتهم، لفلان بكم، فلان دروب رازين فلان دنيا آهها خوش كم، نك بيري يكدو بيري خوي فقري خوي مشغوله كرد بام جورا بير, بير كرنو كرنو فرمي صلى الله عليه وسلم بس هذه من أول لاززته ختول الدنيا ذات تيجا لازز أكيد خوش حالي بيكنينو فرحو ضل خوشي كاركة يشتكيه أول لازذة بشريت هو هاي أبشرية خذ بيكيه ونقاد أول بيريتين الموت الموت بير بكونه لمرد نكتان كأيوة أمرن ظل الدنيا أصفي خوات عن تاه مدن كنت هايدي بدنياتان وحاطان أو هوليلة دنيا ذات أيدي شاكواي أو قوة ما دوبن صرفوا باريس صاربجي بدو رجت أو مهم ترى والله ده فرمي هرك السيج اللي أو بري خوشيد دنيا يا بيت اللي أو بري خ خوش جزارني دابيت كبير بكاثولم ردن أو دنيا فراهم ده بتوه تسكت كاتوا أيهاوار أو أمرينه ده فما لو دش الأخوة من يشين أنت دواي لا دواي أخو له شيء محاسبه إقبال بشبانهيا أجر اللي أو بري الصغلاتي ودنا خوشيدا الكبير كده لمردن دنیا لب تا فراوان دو به تو، این نفس بو خفته خویی با دنیا و بو هجاری کد و بو دستکرده کد و بو نخوشی کد و غریبی کد کوتاهیده، هیچ قیمتی نیست. بیرون که مردنه همیشه به شرط دو، خوشحالی نخوشحالی، ما مردنه میکوتایدیم. انشاالله. شایانی پیشی مرحومتی خویان بیه. زود اول نشانی عقلایم بو، چون کی مردنه لپیش قبر لپیش توی او. وقتی غمراه الله علیه و ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفضل منهم. هيش منظرك من نبي يناشئه، إلا قبر لو سأبنا الكربوه. بيرك أنا قبر تاني. حرك السبوي دانيش بيرك أخوي بقى توه. بري من نوم فلان كسا. خوي فلان كسم تمانين أول يا. يعني, يعني باش أخو فلان كسم مر لخدمي أخوه. لقى هاوس كم. باش أمرني أبو ملجيت. والله بتوش ديت. باش بي كي أبي كيبيت. أبي تشون تشوي آزار ما لروح ششات شي حالكم يمن ابي ودرتم. ابي ايمان ودرسم ابي اتخسر مدينه بم ام تمنن روش بالخرايب رواد يا ابي اخوي قورا مزي خوشو بذاتي السلام رگا برتو سجي شاغوي شاتمان بي بي وزبن بارا بيو ما عليه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 بإيمان بعمل شاك، أو بقول كذي والله أبين الدنيا هم ويبيقي متى أولاً يحل الله قناعي بيبثو زياتها وبدأو بشو بروج بوأوي لآخر حال خشبي جابا مستا لم بابه كان آية يقول كان فرد الكينواه لم مختصر قيد آخر يعني مختصر قيد أو ما مستايك كردي مختصر فبعدش بدو يق هنا الكينواه توه للفرس حديث الكورد فالفرميه قال الله تعالى اخواتي فرميتي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب بدلني اي وتاكيد لدرس كلابكاني اسماء كانوا لخلق الزوي الزويل اويك لناوي داهيو، أويك داهيو، اويك لناوان داه اويك واسراره كون لناوي داه بيركبنا ولا مانا اختلاف و جاوزي الشو روج شو روش كرتا، هنجا جاء روش ديشو كرتا تيكري في ليبن أأمان تيكالبنانة أأمان همي آيات وعلامتن بركرنويتين لأولي الألباب بأصحاب العقود، أو أنك عقلا عقلا كان شوروش بم والسرزوي ومخلوقات إخوة علامته مدرك يا ولدي اسرع اعظمت قدرتك يا غور مهرمان كاخواتن دغورو شند كبير المتعاله شند بعد صلاتها كبودرك دونه بعد صلاة ترسي لي ترسي برضت بينا نريد اخراب الجي او نخوش دبي طاعه اكيد علامته دليله نسال عظمتي اخوي غور مهرمان بو شيء كبير قدوا عقلان وزيركان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم او في عقلني كيادي إخوآك نذكر إخوآك أقرباء بباو بن بباو بن شملي نرجك كاد لنجو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دخوني أما ذكر إخويا بروشنا روي ذكر إخويا الذين يذكرون الله قياما أو بيان ويادي إخوآك بباو وقعودا بدانشناه وعلى جنوبهم بدانشني شوية براكشانو ببردوام يادي إخويا يقرب بهب أنا كان لإخوآك عفوني لروجتنه بحوى بدانجتن لراكشان برداميا دي خوي يقول أكن بزبانين بدارين سبحان الله أكن الحمد لله ذاكن الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أم ذكر جوان دي او ديا أو هذليا الله قريت ذليا الله خوي يقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بير أكنوا تفكر ذاكن لدرس درس كذاب ودرس كذني أرض أصما كان مليارهات كوكب لاسمانة، هندي كان سيارة الصورينه بدورانا كان، هندي كان فاحتاً، وكم هندي علماء كله فلكاً، أستري واهي وكوكب واهيا، صدان جار، هزاران جار، بقى زوي جورته له، خلا قصي اول بيه، بمقدار يقدر باسي كان الين خور، أم خور الجوري كيبيني، مليوني قصي، صد جار الزوي مخلوقات خلوقاتي واسه قلق لخروج جورت له أو أسمان الجوران بيلو واقنوا خايم أم أسمان شندهاء مجاراتي دي شندهاء سند جوري بيلو واقنوا شيء على قوي ما كبير كنا وإيمان ربنا ما خلقت هذا باطلا فرد جاري إما تأوهم مخلوقاتك جورد رزك ولا بباطل وببهدنيا والله بره حكمته لا ببي حكمة دي جورثي دا يا خوايا جورم هلا بان سبحانك فقينا عذاب النار بروال الجارية ما فاكيب وتبيه جورثي وتبيه منزهيه وتبيه بنقصي بي بيع بيه وبك مقرب وتبيه خوايا ده بما فاز الأقليه جهنم بما فاز الأقليه سدمنري كوا أوصل تمنك برد البشر خوايا عذاب النار بما فاز الأقليه جهنم لنتيجي بركت ام نمدوعين كل أول نبي يعني المخلوقات يخوان إيمانا زاد يكرم إيمانا زاد يكرد ذكرى إخوان ينكرد ذكرى إخوان ينكرد رثيا بود رزبو تقايم بود رزبو دعاء ينكر إخوان بيعن فرزلاق رجها نم فاشل ما مص حديث كده هنا وتوه أم حديث مقفعي كذي فيشيل بس ما كلوت ما هند علماء فلمن ضعيفة لا وازا هند يعني أنت فلمن حسنوا إشي بأكيد مو بيه في النوايا لحديث هذا فلمن الكييس من دان نفسه اخره قد ما عمل له ما بعد الموت كييس هو انسان نجير انسان عاقل كبير بكاته فكر بكاته او كسيك محاسب اخوي بكات الكييس من دان نفسه عاقل وجير او كسيك اخوي محاسب اخوي بكات انجا براسي اماندار ابي اوابيته او, أو كسيا محاسبي نفسي اخوي بكات جلاوي نفسي خوي بقاعد فيشو بقاعد الدورات المحاسبة بقاعد لم دوني محاسبة خوي بقاعد كمحاسبة خوي كرد منصفه وأجدان بو بودي توه غلط غلطه توان بعريت توبيلي كوازري بينت خوي بعكم كا بتأم بعريشة في قيامت أو كسي محاسبة خوي بقاعد كمحاسبة خوي كرد ترسي خوي بدرس أبجد وبيراكته لنا راح دكاني قيامت لنا راح دكاني روجي ده أي لس زي ناقورة سبي إن جب برينيو برد الصلاة، محشر، انجل جل تاريخي لا برد الصلاة. بيرد وين كبيري ولم ولم جانا ضريبة خوي أسودية، بزي بخوي هذي هاتوا. حق شي ما في لا إيدا هاتوا. قردين خوي بخلق ما فكان الجيرة هاتوا. بيني خوي خاراسة ولا أخودي يحقس حق إلينا بيت فرضك أن يجب أجي أكاد بخلافي أو كساني كواب باوراً يانتا مبارو بآغان جناد معصيات معصيتك لا زاد لي ولا قريت معصياتك إصلاحاتي لي أكاد وهو منافقة فنا أقريب أخواء فنا أقريب أخواء عبد الله كل المسعود لحديث مرفوع هذا فرميت هندي فرمون موقوف هندي فرمون مرفوعا هذا فرمي إيمان دار أو بيهاوية كاتب جناه دكات والغناهه ويرجايا وانا اترسيت وا زاني اللي بن شاغد انشتوا علي والله نكبروا بيت منافق كتلسي اخوانيه فانا اقلي اخويا جور مهران عليك كغناهه بكا وزن قال جناه سي او ام دار دي نكبرو لا لترسايا دري لا اما كان بهاشي قايد وازني ميش انسان تحسبو نهاني نكا الانسان بي اغا بي ركاتوا للذات يا خوي في صقمتار بيد كيفازن تربيه كاين جاملات لك الحرام خين دي فيك ين كيك جمل لهندي قراني بيو، آفر قراني بريو، لهندي شقنا موسيقاه برجي بيت، كيل زاد لكم سوشا سعر رابي بمخوم إسر الحزن بمخوم، لو خرافير ومسوس خوش، كي توزي بمخوم وصار خوشه يسوس عرب خبرنيم، آه هاجي بيركادو الجيل تماي بيربي، في بيت، موخي هو عبادتنا ماوا، ماوا، انجا بقول بنو لا دو يقول رسانج عذاب قبره ا لهدسبيك عذابه كان خيت والله دار لا گنجي ولا خوايا اگر بي بيريش بو گنجدي لغبطابوا يصير بي لله خوايف سباس بوته لم تمنيها تنمردم الا عين اسلام كدينك حقه غير اسلام دينك حم دينك هباطلا حم رباك هباطلا غير محمد كل غلطه الا ما غير بيك شاعر که اکبر دوام لفظ شیرین جوان پاک و خوان لج اسلام داعی آن بیا و بیر کرد تو ولد دوار رجی خوی بیر کرد نوکی گاندی بر رجی که والاساس صلاه مستقیم بیه اگر بیر نکردی تو و تجلیز عقل خوی بر عقل مناظر ذکر کن خلق فیل دوام زخواش عقل نعمتی خوایه اتوانی عبادی خوایی بگی ببیر کرد نو ولد جوری خوایی جورا ولد لا بيرك النول عذابي دواي، لاني النول لخود كعاقبه شو بيرك النول أنا شاك الزيات وكين واسد خلا بكم بنيو، ده كان، وصف هذا بزين بنا كان ما خوش بي، خودي ما ما عبادك ما نخبرك، بمان ببر ببراي أكتر، لا وصل الله وسلّم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين أمن يجيب دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض